يَعلَُونَ ظاهِرَ بِر منِن الحياتةِ جُنْيَا وَهُم عَ الْآخِرَةِهُ غافُِون أَلَهُ يَيتَفَكررُوا فيِي أَمفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللههُ السَّمواتِ وَالْأَررضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَجلَلِبٍ مسَبَّ وَإَِّ كَثَ بِ مِن النَّاسِ بِِقائِ رَكِْهِم نَكافِرُون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 وَمِنْ آياتِه أَنْ خَلَقَلَكُم مِن أَم تُسِكُمْ أَزواج ل فَسكُلوا إلَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكمْ وَجَلَ بَْنَكُمَّ وَدتَوا وَرحْمَ إِ فِي ذَِكَ لآياتٍ لِقَمةَ فَكررُون وَمِنْ آياته خَلْقُ السَّماواتِ وَالأَرْض يختْتِناافُأَْسِنَثِكُمْ وأأَنْوالِكُمْ إِ فِي ذَاركَ لآيات للِالِمين وَمِنْ آياتاتِهِ مَلَامُكم بالِالليْلِ وَالم غارِ غَبتِ غَُقُ ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فحيي فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مِنْ من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَأَنْ يُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ وَلاقد أرسَلَّ مِنْ قبل كَرسًُا إلىقومَمم فَجاءُهُم بالالبنات فَنتَ قَنات فَنتَ قَنا منِ الذينَ أجرَمُ وَوكانَ حدنا ليلى نَصُ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 وَإن كَالوا مِ قَأَونَ الزَّنَ عَلَْه مِ قَبلهِ لَ مُملسين فَظر إ آثَالِ رَحْمَةِ اللههِ كَ فَا يُح الْ الأرضَ بَْدَ موْوتَِا إذَلكَ لَ مُح المَوْتَ وَهُو عَ خلّ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 بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جال من بعد ضعف قوة ثم جال من بعد ضعف قوة, قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما نبيثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وَقالَا الذي نَأوتُ مِلمَ وَالْأُيمانَانَ لَ قَدْنَ بِثثُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إ لا يَوْمِ البَعْثَ فَهذاَا يَوْوم الْ البَعْضِ وَلاكُمْ كُنتُم لا تَعْلَُون فَيَومَعِذِ الل ي فَع الذيينَ ظَلَمُ المَعْذِرَةهُم وَلهُمْ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا كَذَلِكَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق